شمالنا الرسول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما أم بعد هذا الدرس من صحيح الامام مسلم رحمه الله كتاب مع الباب الذي فيه ما جاء في العشر النصف العشر من مقادير الزكوان وصبق معنا أن المقادير خمسة أول شيء الخمس في الركاس ثاني شيء العشر في الزراعة قمار ونصف العشر ثاني الله معروف بالعشر الخامس تفاصيل في بهمة أنعى هذا الملخص هذا الباب هذا الذي بين أيدنا نبتدع به باب من الأبواب الخمسة أو ستذكر فيه الأمرين العشر والنسف العشر والعشر في ماء سقع من السماع ونصف العشر في ماء سقية بكلفة ونفقة والمقصود الحبوب دون الفواكه والكدروات الحبوب التي تقتاد أو تبدخل الأرز الشعير القمر الزبيب الطمر وما كان على هذا الشعير من برة من عدس من بخوليات وميدادات يخرج فيها العشر أو نصف العشر إذا بلغ 612 كيلو المحصول إذا بلغ 612 كيلو فيبدأ فيه الزكاة إذا كان أخلي من هذا فليس فيه زكاة إذا كان 612 كيلو ففيه الذكاء إما تخرج العشر إذا كان يشرب من السماء العمطار والعيون والغيون أو رص العشر إذا كنت تسني وتسطيه بالمكان والصلاة وما إلى ذلك كما هم معلم يقول سؤالما يأتيش واحد يقول أخلج ثمن أجر في العمال أول أخلج قيمة البذور أول اخرج قيمه الخساره اول اخرج كده اول لا خرج الزكاه اول من الرص وبعدين كده الله يسهل عليك تخابس بذور عماله تخرج ما فقط ال المكنه تخرج ثمن البذور او غير ذلك ممكن تخرج الزكاه من الرص قد يتصل متصل فيقول كيف الحال؟ ول عندي اجورهم ول عندي برتقنا فيكم نفقات مكان بتشتغلوا ومطلوب وص... بترول بنشغلها وعندي ثمان مضخ وعندي ثمان حراثه اجر الحراثه الحراثه تبقى وعندي عمال حصادوا وعمال جمعوا وعمال ما ادري رد وكل هذا لا تنظر إليه إنما تخرج هذا كأول من رأسي المحسن بارك الله في الله نرجع ننظر الإمام المسلم ماذا يريد أن يقول لنا في هذا الباب يقول حدداً نعف ماذا زالت وزارت المناصفة؟ أنا أنت عارفه أخونا بيسأل عن المناصفة انت بتجيب عامل ياخذ الثلث او ياخذ النصف وتاخذ النصف الزكاه قبل ما الكل ياخذ حقه وانا اخذ تخرج من اصل المحصول لا نقول هذا الشرع قول له الحرفي هذا الشرع الله من لا يفرق بين مجتمع ولا ولا يجمع بين متفرق في الصدقه أعرفتم؟ <تصفيق> ما منتشف الله إلا الله لو الأرض عمتها في بلزي نعمل الله فلا أجيب لك حاج أجيب لك حاج قل له الآن يا أخي جزاك الله خيرا التعامل بيني وبينك على الشرط الفلاني يعجبك وإلا سعنظروا غيرك ما ألسك إذن الله وكذبه ومن يعتقل الله يتعده أمين أنا بقال شاذر ما هوش عيزر ما هوش عيزر لان عملت الموضوع ده والله وقال له والله, والله مزارك بتغير مزارك من زمان كنت طالع من الشارع من حرق حق انا هاخد حقي عنه وحرق ما اخدش حامي وحرق انا غضب الرب طيب بيرجع لابطاعيه والآيه ومن يطاق الذي عنه واخرجه في السؤال لا لا وانا طيب دارك النبي تعالوا بينا قال حد ده لا مستطاب انت تعرف باثوار لما نقول مناصفه عم الشيخ طيب فرضنا هو جابه الارض 700 كيلو مثلا وياخذ 350 والشيخ واجها 350 كله في الاثنين ذكر مفيش في نصابه ولا في نصابه <تصفيق> الحديث, الحديث يعمل لا يفرق بين المجتمع لا مجتمع اصلا فلماذا تفرق بينهما فلماذا انا الان عندي برج النبي له 20 من الغنب الشيخ وجيه لو عشرون وأنا هو شركة في الأربعين طب الأربعين فيها لهو أخذ عشرين وأنا أخذ العشرين بتاع في وقت السبقة مع لي فلتنا كلنا منذ ذكره فلا يفرق بينه يا مجتمع إن أنا هو شركة في الرؤوس هاد وبرضو أنا هو شركة في المحصول عربكم إزاي النصبا؟ لا يفرق بين المجتمع ولا يجمع بين المتفرد فرق الله فيك ما الزنب علي إذا ما ما وفقش خالص الزنب علي إيه أنا بخير على حق المهم إن شاء الله أنت أعضر لك أفرزاً ومخرجاً بإبناء ما نقول لي سكر راجل مرابع كل سنة الراجل المرابع دي يا ابني تعالى ياخذ الرغم بقول لي من يجعله الزك أنا بخير الزك على حق بتاع كله بخير علي إذا أنا بخير التلتين بأخير علي الزك إنما هو أقول لي من ي والله مش مش مش بعد امور ده ده والله يحسن معايا والله مش خارج منش عظيم فانا انا بشتغل وباخد حقي من طيب انا نسالك سؤال فطل انهو اخذ 25% المحصول اه انت اخدت انت هتسويها على 75 ازاي تقدرها ازاي داخل انت مثلا جاب 10 ونص داخل على كله ترن مثلا نص انتاج اللي هو ربع ربع ونص منك ان الله انتاج قصدي ده فيها كله طن انطار لو نصفه على الاقل طن 120 لا 50 كام احسن فداخل مثلا عارف ال طن نص طن رز كمان بقى بقى ما بيلفش بني فيه ايه خلاص الله يبارك لك مش, مش عايز استهدا ده لما انت شايل ما دول انت كمان ومش مشكله لا قال حدث لأبو الطاهر أحمد بن عمر ابن عبد الله بن عمر بن سرحن المصري وهارون بن سعيد الأين وعمر بن سواد والوليد بن سجاع كلهم عن الدواب عبد الله بن واحد أبو محمد الفقيل المصري معناه؟ طيب قال أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن واحد عن عمر بن الحادث والمصري الكبير القراء المصريين في الزباج عمر بن الحال المصر أن أبا الزباج حدثه محمد بن المسلم بن الزباج أنه سمع جابر بن عبدالله يذكر أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما سقط الأنهار والغيم العشور الأنهار تسقي بلا كلفة هذا المقصور والغيم أي المطر تعرف بندم في اليمن انما تشرب طول السنه من المطر من المطر ما عليهم قال لهم قوم تعودوا عليه لا في بئر يعني يخرج ماء ولا في انهار جاري انما المطر من السنه بالسنه يزرعون على هذا الظرف الزرعون القمر الزرعون انواع كثيره سبحان الله فيما سقت الانهار عرفناها الانهار والغيم عن المطر انطال العشر هي العشر جاب 1000 كيلو اذا فيها 100 طب وفي ما سقي بالسانيه سجل طيب أو معك مطور تأخذ من الترعة تصب في الأرض قال نصف العشرة شوفوا مراعاة الشر لأحوال الناس في الحالة الأولى مفيش نفقة كثيرة فجاء نصيب الزك. زي شوف الركاز لما يخرج كده بلا كلفة الركاز يخرج فيه الخمس مرة راحدة يوم أن يتحصل عليه وكذلك بالأمطار والأنهار خلاص في العشر طيب بالسواني والنفقة والكلفة نصف العشر ولا يظلم ربك أحدا وكل شيء قدرناه تقديرا نعم نعم نعم نعم نعم نعم وكان أمه الله قدرا مقتور ببلا زكاة عن المسلم في عبد وفرس شوفوا العفض ده بيخدمك بيجيب لك بيوديك بيصولك بيصولك السيارة طب مفيش عليك زكاة طب انفرص بيحميلك لا انت هتجيعه ولا انت ولا انت واعايز منه حاجة ولا كلا ولا انت عرضه بالتجارة انت كلما في المسألة بيوديك السعادة ويجيبك ماذا من؟ بيوديك الطمياط الزديدة ويهربك سيارتك الخاصة نفس الشيء مفيش عليها زكاة السيارة الخاصة عليها ونكرتها ها؟ ده, ده أمر آخر السابق الخاصة انت بتقضي عليها مشاورات بتحمل عليها أهلك وأولادك ويميت شمال حملات مفيش عليها زكاة معنا... طب انت عندك عدة في الورشة معك رابوب معك منشار معك مش عرفت خانة مجموع هين مفيش عليها زكاة دي, دي بتأكل أكل عيشة طب انت معك أم يا البنك ده مرصوص مرسو... ضفر كده وفيش عليك طب انت فتح مستشفى فيها ألال كان يكون مثلا طبيب أسنان عنده ألال وأجهزة فيش عليها شوف التيسير من الشارع سبحان الله داخل في هذا العنوان لا سكت على المسلم في, إيه؟ في عبده وفارس وعدخل العلماء فيها ألال العمل أيضا للعمل المهن والحرق وما إلى ذلك قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي الليس أولي أبو قال قرأت على مالك أبو عبد الله إمام الداري عن عبد الله بن ديمار عن سليمان بن يسار عن عراق بن مالك عن أبي غريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس عن مسلمي في عابده وفرص ولا فرصه صدقه معناه قال وحدثنا عمرن النقد وزهير بن حر قال حدثنا سفيان بن عيين أبو محمد قال حدثنا بن موسى عن مكحور وهو أبو عائشة الوديع عن سليمان بن عن عراق بن مان عن أبي رغير فقال عمرن عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال زهير يبلغ به ليس عن مسلم في عابده ولا فرصه طيب أنا عندي عبيد كثير فأعددتهم للبيع والعرض والتجارة خرج علامهم إنما عبدك المملوك اللي بيخدمك العبد المملوك ده كان لحى يعني كان له ضب كبير في, في العهد الأول نعم يسقي يسقي يطبخ له يطبخ له فعلا يبسي الملابس يبسي الملابس تخليه المشتغل ويجيب لك مان نعم طبعا يا إخوات أيوا اليوم أغلق هذا الأمر في أكثر ملدان الإسلام وليس موجودا وإلا في الزمن الأول فعل له الضوار كبير تتصور الإنسان مريم عفلو الضوير صح عنده زوجة طبس الزوجة مش هتكون كل حاج عيده أولاد مش هتكون كل شيء لأنه يقوم كل شيء افرضوا لا ده موظف هنا كله لا ده مسابر هنا ولا ده عمل ولا في راح في مين ومش فاضل العبد الذي ملكك الله إياه ترحمه وترحمه لا عطف عليه تطعمه تطعمه مما تطعمه وتكسيه مما تكتسيه ترفق به مش تنزل على الاب الضرب شوفوا المعاوية بن حاكم السلامي لما غضط فضرب الجاري فهم النبي عليه الصلاه والسلام بك يلا جائزه له بقى جائزه تعطى لوجهين ده يعني ايه كل واحد يشتهي من عندك لا النبي عليه الصلاه والسلام يعطيك يسر به واحده من الغنم اكلها الذيب ومادري فين راح فخلاله الغضب رد المعلم فلطمه تصور ان الانما انت عندها غنم الآن هي بكمل الاند الغنم الآن مش بألف وبألفان حسن صورت يعني هناك ألفان وثلاث حن هناك كبير وصغير وزين ورديد على الأنواع تصور كده انت مشاغل عامل وضيع اليوم غنما هتيجي لتعاكم بعتاب الله يصدق فالنبي عليه الصلاة والسلام الله رأينا عبدالقها ثم قبل أن يعدقها عرضه على النبي عليه الصلاة والسلام فقال اين الله قالت السماء خلمن قال انا قالت أنت قال انت تصلي بالله قال عبد قبينا مؤمن فسطو قبينا مؤمن ابو غرير ابو ذر الغفار ها رجلا بان ثم النبي عليه الصلاه والسلام امره يرحم مملوكه وأن يتسوهم مما اكتسك ويطعمهم مما يطعم إلى آخرين إخوانكم وخوانكم الله بين أيديكم أو كما قلنا به على سلسل السلام فكان مدر الغفال يلبس ثوبا من لونين ونفس اللونين برضو عمل لمملوكي نفس القطع الطيبة. فجال واحد قال له هادي اللون ده ركبهم على اللون ده عندك. ويصير انت لون واحد وهو لون واحد بدلة يقول له لا شب كيف انصيع لأمر النبي عليه الصلاة والسلام اللونين ده لون وده لون رداء لون والإزار لون لون مختلف والثاني برضو نفس الشيء الإزار نفس اللون ده والرداء نفس اللون والإزار نفس اللون فاللون هات من وحط على ويصير انت بدلة واحدة هو لون واحد بدلة واحد كان بدل لون عمران النبي عليه الصلاة أنك شوه مما تسينك دا لانه بيقوم على الطعام يعالج الدخان والنار تفكرش ولا كان عندهم غاز وعندهم ما شاء الله عيون وماش ده لا ده يجيب الحطب وعيونه تتالم بتسترجع من الدخان محدش ممكن يطبخ على الجلوه ايوه زي ما تيجي طيب شوف شوف كانت بتقول وتهيب وتهوي, وتهوي وتدخل ومش عارف ايه وتزق ملابسها بالدخان ما تخليناش من هش معطر معطر بالدخان مش ده صح انا نفسي عشت هذا ورايت في بيتنا وكثير منكم مر به ولقيت في ناس لحد الان انا لله اذكر لكم كم اشتوى اشتوى برائ هذا واشتوى برائ هذا من خبز خبز ذلك انا نفسي شخصيه لانما طبعا قبل الزواج طبعا بعد الزواج شويه طبعا. لازم نروح بشاف ممكن اللي راح مكة والراح هنا شاف التنور الفخار بحطه في البسكويت اللي بقول البسكويت الأبغالي التنور هذا لازم يلطعك من هنا بس كان بتنانيل حديد مش تنانيل فخار فخار ممكن لقيين شوية هين شوية إنما دايشوا الضراع هنا يعني لو أكشف لكم يعني بس راحت العلامة طبعا كان هنا وهنا فبارك لا شك ان العبد له دور في الزمن الأول كبير عبد الله بن عباس يعني عنده ملت من المماليك واحد يروح يشتغل يجيب له اليوم طعام ما هو له نصيب وعبد الله له نصيب وله واحد ماسكه يعمل له حجامه واحد واحد يروح يشتغل والثاني يعمل له حجامه فكت الحجامه دي في الزمن الاول شيء أساسي حتى كان ابن القدامى الله على أن يقول يعني ما تركت أمة الحجامة هلكت الحجامة لا يوجد فوات كثيرة وحدث فضائل الحجامة متواكرة فكان عبد الله بن عباس ماسك واحد الحجامة يحجمه يحجم أولاده يحجم أهله ها؟ واحد الروح يشتغل واحد. فكيف ينت عبدك المملك هل أنت محتاجه وهو سعبك الأيمن تذهب وتخرج على الزكاة وانت ملزم وتخرج على الزكاة صح انت بتقومه صح؟ انت عارف انه ثمنه في السوق يجيب خمسمائة دينار مثلا وفي العبيد الرطيق الدرجاء في واحد ممية دينار حسب ايه؟ حسب انه شاب وكانوا زمان برضو بيغشوا في الجواري كان ممكن واحدة كبيرة عجوز يصبغوا شعرها باب يضع اسود ويحمروا الخدود دي تطلع شابة ماه بايجي واحد اقتهر فيه طبعا احنا افراح نشير السيارة اليوم ومرشوشة ومصنكرة الله و... اكبر باهماتش ايه دي سيارة موديل لاخر موديل وفيها كله بلية فالسير كما كده نصف ساعة وهتشوف اش ده بيحصل غش اهو زمان في حاجة اسمها برضه التدريس في, ال... في البايع يعملوا للهيجارية الكبيرة دي يحمروا خدودها ويساودوا اسمه وشعرها يجب أن تنفق و تمشي كما يبيعون السيارات في الليل و اللي يتعلمون يبيعون السيارات في الليل لكي يكون فيها ما فيها و الشخص الله أقول أنه يجرب على و كلنا يقع تمام فبارك الله فيكم أحيانا كان بعضهم يقول للجارية أنت صانعة ولا إيش فتقول إيش فيعرف إنها ذكية تقول ايش صامعتم ولا ايش لا تقولوا ايش فيعرف ان هي ايه ذكينة مثل هاد وفشتريها وبعضهم يوقع في عبد يجبنوا مصائب في البيت ومح يحرش بقى بين الرجل والزوزتهم والله المستعد المهم ليس في عبدك المملوك الواحد له ان انت محتاج له ضروري يعينك ويساعدك حتى انت مسابر بيكون معك مسابر لكن الرحمة والصفقة واللين والعطف إذا أبيته وجب عليك أن تعمل يعني اتعامله جي يا أخوة. مش لابا بعض العبيد فعلا كان يعين سيده على طيام الله ايه نعم طيام الله هو أنت سيدة تقوم نصف الليل وأنا أقوم نصف ثالث شوفوا إزاي ما تقول معك واحد يبيعمل يبيعمل يبيعمل لي إيه أنت عليك نصف الليل وأنا عليك نصف ثالث بالله عليكم هل هذا أعانك على الخير ولا أعانك على السبب؟ أعانك على الخير وفيه بعضهم قوي فأنت لو تروا الشخصيات هذه ترواهم يعني سبحان الله أصحاب بأس الشديد أنا كنت أعرف بعضهم كان ممكن يجلس الله للكهرب الكهرب، أنت عارف؟ كهرب وهم ما شاء الله ينسك السلوك وفيها طيار ولا يتأثر ويقدر ف... تص انا لو الواحد مننا يموت تتحط في الارض وده بيقع كانه ماسك حاجه سخنه بس كده ماشي انا كنت هتجيب ايش الناس دول ها. اللي شاف يكون بالسياف اللي في بلاد الحراميه ماسك السيف ويقطع اللغا وفي لحظه قوه الله يخلق مشا الله يخلق مشا الله بركه بس يعني طرفه سريعه يعني بركه الله قال ليس على المسلم أي في عبده ولا فرصي السادة القهن الفرصي تحتاج قالوا حددني عمرو النار وزهير ابن هر نرجع نهاية ثاني قال حددنا سفيان ابن عيئينا قال حددنا أيه ابن موسى عن مكحول عن زليمان ابن يسار عن عراك ابن مال عن نبي ريضة قال عمرو عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال زهير يبلغ به ليس على المسلم في عابدي ولا فرصه صدقه قال حد يعني صدقه واجبه معنى قال حدثنا يا ابن يحيى بن السبول قال اخبرنا سليمان بن بلال قال حدثنا قتيبه قال حدثنا حماد بن زيد قالوا حدثنا وبكر بن قال حدثنا ابو طلحه بن شيبه قال حدثنا حاتم بن اسماعيل كلهم عن قتيبه بن عيران عن ابن مالك عن نبي عليه الصلاة والسلام بمية زهية قال وحددنا أبو الطاهر وحرون بن سعيد الأيني وأحمد بن عيسى قال وحددنا ابن وهد قال أخبرنا, أخبرنا مخرمك عن أبي عن عراك بن مال قال سمعت أبا هريرة يحدد وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ليس في العبد صدقة إلا صدقة فطر طبعا صدقة فطر صامن بره صامن شعير صامن طنب صامن زبيت صاحب قوت البلد على الحر والعبد صح والذكر والكنز والكبير والصغير من المسلمين هاهنا باب في تقديم الزكاه ومنعها هل يجوز تقديم الزكاه انا اخلي الزكاه لسنتين بالامام ممكن سنين بالامام ممكن ده طب واحد منع الزكاه تعالوا نشوف حكم منع الزكاه بقى بخلا وشحل وإلا من منعها جحودا وتكذيبا وإنكرا هذا كفر ففي الخلاف معناه إخوان أما من منعها شحل وبخلال ضنينا بها إيش حكمه تعلم قالوا حدثني زهير بن قال حدثني علي بن حار قال حدثنا ورقاء عن أبو الزناد أبو الزناد هذا عبد الله بن ذكوان معنا إخوان عبد الله بن ذاكوان علم المدين عن الأعرض عبد الرحمن بن هورمس قال عن أبي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقاء طيب فقيل منع ابن جميل يعني منع الزكاة طيب وخالد بن الولي والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم تخافش طب مش مش علينا قال انت اذنك حلو الشبان كلهم اذانهم جميل الحمد لله الله يبارك ابن جميل منى ابو خالد وبيقولوا كده ابن جميل منى وخالد بن الوليد منى والعباس عم النبي عليه الصلاه والسلام فقال رسول الله عليه الصلاه والسلام ما ينتمي بنو جميل الا انه كان فقيرا فاذنه الله ها إذن هذا فعلا منى طب تعال نشوف خالد بن الوليد واما خذ في انكم تظلمون ايه خالد بن خالد الوليد ده فارس الاسلام طب يجيهم مش مانع الحاج ده هو اصلا اوقف كل عتاده وسلاحه وكل اللي عنده في سبيل الله اصلا ما بيتجرش مش ماسكه المخزنها جبل العتاد هذا ما يلبس من مما يقي من الضربات الاذرق الجنة التي يستجن بها الأسلحة كلها موقفها في سبيل الله ده ما بتجنش فيها عشان تطبع منه زكاة وهذا يقول لكم هذا الحديث على أن عروض التجارة فيها زكاة هذا دليل الجمهور للمفهوم الدليل منين بمفهوم الخطاب يقول وَأَمَّا خَالِفَ إِنَّكُمْ تَرْضِمُونَ خَالِدًا قَدْ احتَبَسَ أَدْرَاعَهَ وأعتاده في سبيل الله لم يوقفها وقف الشيخ واجيه رايح للجهال يقول له خذ اسمحة خذ السرقيل بالزمن انت عايز أبو داود رايح للجهال يقول له ايه بالزمن انت عايز أخونا هنا رايح للجهال يقول له ايه بالزمن انت عايز إذا ما بتجرش فيها لأن لو بتجر فيها كانت جابت أموال كثيرة وأرباح كثيرة فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتباس ايه الاحتباس ده هو الوطن هو ايه هو الوطن واعتاده في سبيل الله السلاح والعتاد كله اذا هم ما يملكش حاجة اذا هم ما في العتاد عشان تطلبه منه زكاة عروض اتجارة واما العباس شوف العباس ابن عبد المطلب عام النبي عليه الصلاة والسلام فهي علي شوف ازاي ومثلها معه عليه الصلاه والسلام ثم قال يا عمر اما شعرت ان عم الرجل يصنع ابي يعني مثله ابي عم الرجل مثله مثل تماما في المنزله والمكانه وهذا من من النبي عليه الصلاه والسلام بعمله على الاخوه وهذا من الاحسان لعمي رضي الله عنه عباس بن قال يا عمر أما شعرت أن عمر رجل صنو أبي قال باب زكاة إيه طبعا أنا هيزم على أحاديث في في حق من منع الزكاة ستأتي معنا في الباب هذا أو الباب باب زكاة الفطر على المسلمين من الطمر والشعير يعني لا تخرج القيمة إنما أخرج ما جاء أنصوصا عليه في الحاديث صاعب من ضر صع من طعام صع من طمر صع من شعير أما من أخرج القيمة فليعيدها مرة أخرى يجيك مثلا في آخر رمضان يقولك القيمة 15 جنيه القيمة مش عارفة زكاة النفس زكاة الفطرة هذه زكاة الفطرة سميت لزكاة الفطرة بسبب أنها قريبة لزمن الفطر وضيفت إلى الفطر من إضافة السبب إلى مسببه او زماني الله يزرك كان هناك وكيل ساخذه كاملا ويشتري حبل لا باس لا وقت ومذهب ابن حنيفه رحمه الله جواز اخراج القيمه لكن هذا مش مذكور ولا تخرج القيمه الا عند الضروره لا تخرج اخي المسلم القيمه الا عند الضروره كأن يكون أهل بلد في غنى عن زكاة الفطر ولن يستعملها ويشط نفلها إلى البلدان الأخرى من بلد الإسلام فإذا خرجنا القيمة عند ذلك فلا بس في حالة الضرورة والحاجة كما أفتت الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقت إخراج الزكاة وقت إخراج الزكاة قبل صلاة الأيد معنى ويجوز قبلها بيوم أو يومين قال حدثنا عبد الله بن مسلم ابن قعنب أبو قتيبة بن سعيد أبو رزائل بغلال قال حدثنا مال قالوا حدثنا يحيا بن يحيا أن والله قل له قال قررت على مال عن نافع عن ابن عمراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضاء أي أوجبه وألزمه وحتمه زكاة الفطر من رمضان على الناس وبعدين الحكمة من إخراج هذه الزكاة أنها طغر للصحب من الرابط وبرك الله فيكم يعني فيها موسى وفيها منفعة في الفقراء والمساكين والمحاوي في هذا اليوم ما أحسنه وبعدين هو يأخذ الفطير هذا المسكين أخذ للحبة هذا والله يريد انتفع به انتفعه يريد أن يبيعه فينتفع غيره وينتفع بالمجد لا حق شباه مصدر ها؟ وله وله لا قفل سحسن ايه وبس له المسألة الاستحسنة هذه برقلة فيكم من الخطأ لأنك ملزم بالشرع الشرع الذي أمر بهذا يعلم هذه المسألة يعلم أنه سيأتي يوم وزمن على الناس لو باع الرجل هذه الزكاة أنفقها بالنصف المال لكن قل يكون بارك الله في هذا فوائد الآخرين وما يدري اعملوا من نص وليس عليكم حرج ان شاء الله فيه قال يقول فرض زكاة الفطري من رمضان على الناس صعر من طمق او أو صعر من شعر على كل حر أو عبد ذكرين أو من المسلمين فعندك مع الطمر والشعر القمح طيب الأرز طيب نعم الذره كذلك قوه البلد الذي بيياكلوا منه كذلك طعام البلد الذي يؤكل ويقتات ها يخرج منه على كل حد لا ما يخشال منه ايه اللي مفيش اشكال الشاي بس هما قلنا في عندنا شاي وااحنا ما نخربش اصلا ما فيش حد شايره واحنا بنخبز لو عندك لو في كلام ما نظبش عيش نعمل 50 كيلو طعمهم مميزه ما فيش احسن منه في الخبز الشايب جميل بس في عيش بلدي وفي عيش كده استرالي مش او زي بتاع الظاهر عندي العطارين ده استرالي يعني عيش بلدي ده طعم اخر وبعدين بيستعمل بيستعمل كل الناس بالكله وما الى ذلك ولما ابن القيم يقول الصدر بالدقيق الدايل للمفاصل عشان وبيتعمل لحد زي ديله ظاهر حلو في باطن ابن القيم يقول يا لما تشريع. لما تخطه في بالرض وتغليه فتبرخر منه خمسان ويبقى ثلاثه اخماس نافع من حصوات الكلى اجل هتصربه على الري هذا كلام من القيام يتبخر حتى يتبخر من الماء حمسة ويبقى ثلاث أخماس تصفيها وتشرب هذا الماء علاج لحصى الكريتين أو أوجاع الكريتين ومدادت الكليتين يعني قال الكليتين أبقى, أبقى. بارك الله أمين وبعد ذلك إذا في مصر ما يستعمل الشعيات ابن دخلت به يموتوا على الشهاية فالأحكام دي زيها لبلاد المسلمين كلها مش لبلد واحدة لا يعني شو نقصه يعني, <تصفيق> يعني هم جيب طوره ووشانه بتاع من اخذ مثلا الغزاب طيب ما هو هم نحن بكرنا أوه. بكرنا الحقنا بالاثنية اه الرز اللي هو أكثر قوة البلد مثلا ما هو الرز الرز والامر طيب الرقم وفي انا واحدة طيب واحد يخالج مقارونة ما ناس باكل مقارونة بحب مقارونة كثيرة قال أوصى عن من شعير على كل حر أو إذ ذكر أو أنت كبير أو صغير من المسلمين طب الجنين في بطن أمي ليس عليه من أخرج على الجنين لا بأس لا بأس لكن لا يجب انما إذا أخرج هذا أمر مستحب أمن بي قال حدثنا ابن نمي قال حدثنا أبي قال حدثنا أم بكر ابن أبي الشيطة والله بقوله له. قال حدثنا عبد الله بن هميد ابو اسامه عن عبيد الله عن عبد بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر صاع من تمر او صاع من شعير على كل عبد او حر صغير او كبير قال لو يحيى بن حي قال اخبرنا يزيد بن زري عن أيوه وابن أبي تميم عن عن ابن عمر أبو عبد الرحمن صحابي الجليل هو أبو صحابيان قال فرض النبي عليه الصلاة والسلام صدقة رمضان عن حضر والعبد والذكر والأنت صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال فعدل الناس به نصف صاعا من برد على في بعض حديث أن نصف الصاع للبرد يكفي على النفس لو اخذنا بهذا لا حرج ان شاء الله اما بقيه الاشياء الاخرى فهي صاع الارز صاع التمر الشعير وبقيه الانواع من الطعام من الطعام او القوت صاع قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ليث قال حدثنا محمد بن عمر طب انت هتقدر الصاع بكام 2 كيلو مثلا ونص تعبر صاع او تساوي صاع معنى اتنين كيلو نص على النفس مقدار صعب احاله حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ليث حافل حدثنا محمد بن رونه خلاص برن الليث عن ناس ان عبد الله بن عمر قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بالزكاه الفطر صاع من تمر او صاع من شعير قال ابن عمر فجعل الناس عاد له مدين من حنطه قدين الحنطة يعني مدينة كده. طب الصع كان مد أضبع ومديني عن النصف والحنطة المقصود الحنطة الشام ثقيلة رزينة رزينة وكبيرة وأجود من حنطة البلدان الأخرى الحنطة اللي هي البر قالوا حدثنا محمد بن راف قالوا حدثنا ابن أبي فديك إسماعيل ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحار عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفسه من المسلمين حر أو عبد أو رجل أو امرأ صغير أو كبير صام من تمر أو صام من شعير قال حددت أنا يحيى ابن يحيى قال قررت عن مارك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعب بن أبي صاحب أنه سمع أبا سعيني الخضر يقول كنا نخرج زكاة الفطر صعاً من طعام أو صعاً من شعير أو صعاً من ثمر أو صعاً من قطط وهو اللبن المجفف كطع هكذا في بلاد الإجاز الحرمين كطع من لبن مجفف معناه أظن ما زالت اليوم أيضاً موجوداً أو صعاً من زبيب قال حتى عبدالله إبن أسلام ايش راك الزبيب شيخ وجيد الزبيب أجل ما اشتريك تعالى ألصد الزبيب ينفع كثيرا ها انتم في الحقيقة لما نضبكم في بلاد يمن يأكلون الزبيب كمانا كلنا احنا الخبز عشان اعلم منتشر انك أصلا ايه يعني تعودا مش عشان هم تعودوا عارفين احنا هنا مستعملش الزبيب يقلم في مراحل يعني ايه ايه شوية مهلبية مش عارف ايه حقط اه اه كده اه إنما هو يعني كان الشيخ مقبل رحمة الله عليك يحمل زنبيل الزبيب هكذا وزنبيل الزبيب يعني أكون زي الطربيزة بكذا وعمير يعني هو ويسعوب كذا وعمير يعني يحط فيه مثلا ممكن عشرة كيل والضيوف جاعدين صف كده وصف كده وهو يحط بينهم حوالة كريمة الله مطلع عليك بنفس شيل ذنبيل الزبيب لان بلادهم بلاد الزبيب وبلاد العنب ان شاء الله صعبه اللي هم الحوتين فيها وعاملين مصايب والمشاكل وعاملينها بيه هي في في صادر هذا اصله في الصعده بلاد الزبيب فياكلون الزبيب كده يعني كده صحه درس ان العاشي هناك فعلا بيشرب اما اصام من زبيب وصام من شعير يعني في بلد ما نفعش الشعير في بلد برضو الزبيب مش, مش قط ولا أكل الزبيب هناك ممكن تأكل زبيب ديش بعد بعدين الزبيب الحرب الصغير لها مش تريب الدكال لأنك زبيب كده يا كيانا نحن نختلف على كده يعني مثلا الزبيب بسائره مرتفع أبوظه لان شرعه من خاطر هيوه الشرع الشرع بزيل الصعبين زي الصعبين لا مدخل للعقل هنا لماكل العرق ايوه لما دخل العرق لما انت خرج العرق جاب الاجابه التانيه ايوه مامتك الغوري خلينا نشوف المساله دي قال بارك الله فيكم فين كلمه اوصع من اقيط عرفنا الاقيط اه ده لما كده قطع برضه مش لما ان هو مسحوق ني زي الاولاد هو ده بالاخص ده لما قطع قطع فعلا بيحمروه وبياكلوه له طعمة ومذاك خاصة قال طبعاً دلوقتي. أنا جاعد أشبككم للطعال لأطعمكم ولم يكون هناك صحلة يدخل علينا وانا حاسم الحالة تصديع طالة من الشوق بشروا بشروا بشروا هتتحسن والله في حالة ومن يتقل الله يدع له مخر انشاء أرزكم من هذا اللي أحرص قال أوصعاً من أقضن أوصعاً من آه؟ من زمين قال حدثنا عبد الله في مسلم ابن قعلة قال حدثنا داودي أهل ابن خيس عن عياض بن عبد الله عن ابي سعيد عن الله, الله I try to hold on. يقول البركة بكم عن أبي سعيد الخدري سعد بن مائك في سنهال قال كنا نخرج إذا, كن إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الخدري عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صار من طعام أو صار من أخط أو صار من شعير أو صار من تمر أو صار من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاويته رضي الله عنه ابن أبي سفيان حاجاً أو معتمرا فكلم الناس على المنبري فكان فيما كلم بالناس أن قال إني أرى أنه يعني إيش حاجاً أو معتمراً قادماً من بلاد الشام من دمشق فالخلافة الأموية بدايتها في الشام وأولاً ما ابتدى معاوية رضي الله عنه وبعد ذلك أولاده يزيل وبطيت فكرة الخلافة الأموية بدمشق ثم انتغلت خلافة إلى بلاد بغداد دولة العرباسية قال قدم علينا معاوية ابن أبي سبحان حاجة معتبرا فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم من الناس أن قال إني أرى المدين من سمراء الشام من حنطة الشام من بر الشام يعني تعدل صاعا من بر فأخذ الناس بذلك أخذ الناس إيه إن نصف صاع من البر يقوم مقام صعب معنا؟ وفي حديث مرفوعة غير هذا الحديث لديه بين يديه صحاح الشيخ الألباني رحمة الله قال قال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا يعني إيه؟ أيام النبي عليه الصلاة والسلام ما عشته قال حدثنا محمد بن لافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن عميق قال أخبرني عياض بن عبد الله بن سعيد إن صرح أنه سمع أبا سعيد الخدريب يقول كنا نخرج زكاة الفطري ورسول الله يصدر الله سلام فينا من كل صغير وكبر حر ومملك من ثلاثة أصناع صاع من تمر صع من أقط صع من شعير فلم نزل نخرجه كذلك حتى كان معاوية رضي الله عنه حتى كان زمن معاوية رضي الله عنه لما جاء أمر الناس وعرض عليهم هذا الشيء فرأى أن مدين من ضر تعدل صع من فمر قال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك ما اسموا أبي سعيد سعد بن مالك ابن ملك ابن سنان ثلاثة من الصحابة يسمى بسعد ابن ملك مين هم عندك أطرام سعد ابن ملك ابن سنان أيها وهذا الذي بين يدينا وسعد بن نبي وقاص أيضا سعد ابن ملك والآخر الثالث والد سهل بن سعد السعيد والحاجة. وسعد بن ملك السعيد طيب بارك الله بي. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخضرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج الفقير المكتب قال عن الحالة بن عبد الرحمن بن أبي ذو الدو... عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الفضري قال فنا نخرج زكاة الفطري من ثلاثة آيات اصناف الاقط والتمر والشعره ولو حدثني عمرو الناقد قال حدثني حديث نعم صدق يمكن لكم حديث السرعه رايحه اللي هو يعني اقصد لو فتحنا الباب لن يغلق فخلونا مع النص انما هو فقط في البدن غيرنا لا. لان لو فتحنا الباب افتكر ايه الاجتهادات ويكتر الخلاف والنزاع وكل يوم لأيزال الناس يرون رأينا ثلاثان فتح هذا قال أنا محمد الغرافع قال أحدثنا عبد الرزاق قال ابن جمش عن الحالة ابن عبد الرحمن ابن أبي دباب عن عياض ابن عبد الله ابن أبي عن, عن أبي سعيد الخدري سعيد ابن ملك ابن سيناق قال كنا نفرج الزكاة الفطر من ثلاثة في أصنع الأقط والأمر والشعير ومعني أنتم معكم أحاديث من قود البلد من طعام في بعضها من طعام من طعام يعني القوت الذي يغلب على البلد مثل الرز يغلب على طبعاً طبيطة عمره مستغنى على الرز ممكن يأكل الصباح رز وضهره رز مع احترامنا للجميع والعشاء رز أنا على نفذ وضع شخصياً لو فيه رز في بعد سلاة فازي ممكن يأكل إليه وما فيه إشكال مش عارف الشراء ويا أشب يعني أشبه نفس الشيء سبحان الله على كل حال الشراء ونذكره لاننا عاشرتهم في اليمن هنا صلوا لذلك بخير جميعا والله طيب يقول الاقط والتمر والشعير وحدثني عمرو الله فلاحدثنا حدثنا حاتم بن اسماعيل عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله بن أبي عن ابي سعيد الخدري ان معاويه لما جعل نصف الصاع من الحضه عدلة عدلة عدلة يعني مثل صاعا من طول أنكر ذلك أبو سعيد وقال لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في الحقيقة فيها أحاديث مرفع مسألة نصف الصعهة صححها الشيخ الألبان قال أبو سعيد رضي الله على بقي على رأي الأول, الأول والذي كان في زمن جبي عليه الصلاة والسلام قال وقال, وقال لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم صعر من تمر أو صعر من زبيب أو صعر من شعير أو صعر من أعلى الحال أكتب بها لقدر على أمل لقاء بكم إن شاء الله مع هذا الكتاب إن شاء الله الأسبوع المحتفظ يوم الأربع هذا بين مر بن عشاء درسنا في العقيدة بإذن الله مقدمة ابن أبي زيد القيض واليد كما هو المعقيد بشكل الله وصباحاً درسنا في المسجد مكة غداً إن شاء الله جامع بين دعين مفضل الجزء الثاني مجيوز بفتالي كما معنا نعم العرب يجب أن يكون موسيقى ماذا العرب في الزكاة الفترة مختلفين والصحيح شرط الإسلام بدليل هذا من المسلم يعني لو أنت عندك عبد مجيوز وفترة فترة وعندك عبد مجيوز هل تخرج عليه أم لا الصحيح من أطول آل العلم شرط الإسلام لو أخرجت عليه استحبابا لا حور سبحانه الله الحمد لله نعم لأن الشفعي قال قدح وقدح رفض كيلة يعني نوتاك كيلة يعني لأن الشفعي بالاسم الفكر وأن الشفعي قال أن الزكاة الخطر قدح صحيح صحيح لأكل حالي يا سامي للتخضيلة الآن بثنين كيلو ونصف الكافية الزكاة الرمضان الزكاة لا ما خلص زكاه الفطر اولا وبعدين برضه ننتبه ايوه صح لكن هو من باب البيان والتعريف ليس من باب ليس من باب العنوان والترجمه لان زكاه الفطر في كل مفكها كده مصر وايضا ننتبه ان الانسان يخرج في بلده الاصليه في بلده الاصليه يعني انت الآن في العمر جاء علي جا عليك العيد وانت في العمر وأهلك موجودين في البلد هم يخرجوا في البلد اللي انت فيها اللي انت من أصلاه أصلا مش البلد الفرحية اللي انت وارد عليه و هتمشي معناه البلد اللي انت سكناك فيها وحضرك فيها يخرج فيها زكاة الفطر محيّل الإقام على أولادك وأهلك وعليك سبحانك الله ومحمدك شبه الله إله إلا أنت أستاذ فرقاته ومؤمده السلام عليكم